ويؤمنون به ويستوفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فافر للذين تابوا فافر للذين تابوا والتابع سبيلك وقيم عذاب الجحيم Rabbana wa adhulhum jannah ta'adzinni latti wa attahum wa muqallah min السيئات ومن تط السيئات يومئذ فقد رحنته وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لما قت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إلَّا تُدَعُونَ إلَى الإيمان فَتَكْفُونَ قَالُوا رَبَّنَا مَتَّنَسْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَسْنَتَيْنِ فَعَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَعَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى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 يومهم بارعون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ما للظالمين من حميم كانوهم هم أشد منهم قوتهم وأتارم في الأرض فأخذهم الله فأخذهم. الله فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّمَا الْقَوْمُ شَدِيدٌ الْعِقَابُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا قالوا ساحر كذاب فلما تَرعَوْنُ ذَرُونِي أَقُوتُ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبًّا إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُضِرّ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ وَقَالَ مُوسَى قال رجل مؤمن من ألف العون يسأم إيمانه أتقتلون؟ أتقتلون رجلاً أي يقول ربي الله وقد جاء. يَكُن كَانباً فَعَلَيْهِ كَذِبُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُشْرِكٌ كَذَّاب يَأْتِيكُمْ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ الظَّاهِرِ فَمَن يَنفُرُنا فَمَن يَنفُرُنا بدأ بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلماً. وقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما جلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رشول وذلك يضل الله من هو محرك مؤتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مغتا عنهم كبير جبار وقال فرعون يا هامان بني فرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطمع إلى وذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباك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 ذكر ام انثى وهو مؤمن فاولائك فاولائك يدخلون الجنه يغذون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي جاءت وتدعونني الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما يوم يا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذ يتحا استكبروا إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في المارين خزنت جهنم مدعو ربكم يخفف عنا ودعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك في العشي فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق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 ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خٰلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ كَذٰلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جعل لكم الأرض بقرروا والسماء بناء وصوركم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وَالْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ والذي خلقكم من تراب ثم من نطحة ثم, ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوها وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَمْلِ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُشَمًّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتِ فَإِذَا قَضَرَ أَمْرًا إنما يقول له كن فيكون ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله أنما يصرخون الذين كذبوا بالكتاب وبما سوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النال يحجرون ثم قيل لهم أينما كن تشركون من دون الله. قالوا ضلوا عنا بل عن نبي لم نكن ندع من قبل شيئا كذلك. اشل الارض بغير حق وبما كنتم تمرحون ودخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر ان وعد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 وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وقفر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبون فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الخلك تحملون ويريكم آيات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 لما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا و كفؤنا قالوا آمنا بالله وحده و بما كنا به مشركين فلم يك ينفع وادخلت في عباده وخسر هناك الكافرون